الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد المكرم لمن خافه واتقاه بدار النعيم والمزيد الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو يحب التوابين ويحب المتطهرين ويغفر للمخطئين المستغفرين ويمحو بحلمه إساءة المذنبين ويقبل بعفوه اعتذار المعتذرين لا إله إلا هو إله الأولين والآخرين أحمده وهو أهل للحمد والثناء والتمجيد وأشكره ونعمه بالشكر تدوم وتزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفو ولا ضد ولا نديد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد الساعي بالنصح للقريب والبعيد المحذر للعصاة من نار تلظى بدوام الوقيد المبشر للمؤمنين بدار لا ينفذ نعيمها ولا يبيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة لا تزال على كر الجديدين في تجديد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الجزاء والوعيد أما بعد فاللهم اجعل استماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيًا ولا محروما فاعترفوا بذنبهم إنه مقطع من آيات تهز الجبال آيات تقشعر لها القلوب والأبدان ويل لمن سمعها فلم يتدبرها وويل لمن قرأها فلم يتعظ بها وتبًا ثم تبًا لقلب شاغفته هذه الآية فلم تحركه ولم تؤثر فيه فيا معرضا وغافلا ويا مذنبا وخاطئا وكلنا ذاك الرجل وأنت يا أمة الله يا من تلطخت بالذنوب والأثام اسمعوا يا رعاكم الله اسمعوها آيات عظيمة اسمعوها عسى أن تتحرك بها قلوب قست اسمعوها عسى أن تطهر بها جوارح بالمعاصي تدنست اسمعوها عسى أن تنجو بها أنفسا في وحل الخطايا قد غرقت يقول ربكم المولى تقدس وتعالى في هذه الصورة العظيمة صورة الملك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما ألقى فيها فوج سألهم سألهم خزلتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا قد جاءنا نذير فكذبنا. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نسمع أَوْ نعقل مَا كُنَّا فِي أصحاب ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعيد فيا ترى من هم المذنبون في هذه الآية وكيف اعترفوا بذنبهم ومتى كان اعترافهم بالذنب وهل يا ترى يقبل هذا الاعتراف بالذنب أم لا تساؤلات واستفهامات نقف معها في تلك الوقفات الوقفة الأولى أذنبوا فاعترفوا بذنبهم قبل فوات الأوان نعم اعترفوا بذنبهم في زمن الإمكان اعترفوا بذنبهم قبل فوات الأوان فهم لا يدخلون في هذه الآية إنهم ليسوا ممن اعترفوا بذنبهم فقيل لهم فسحقا لأصحاب السعير إنهم اعترفوا قبل أن تغرغر أرواحهم واعترفوا قبل أن تطلع الشمس من مغربها نعم إنهم اعترفوا فقيل لهم غفرتها لكم ولا أبالي إنهم أولئك الذين اعترفوا فقيل لهم فأولئك يبدل الله يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إنهم الذين اعترفوا فقيل لهم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إنهم أصحاب الذنوب الذين اعترفوا في دنياهم إنهم أصحاب الخطايا الذين تلطخوا بها ولكنهم قدموا الاعتذار في زمن المهلة والإمكان تهي بشرى لكم بشرى لكم أيها المذنبون بشرى أيها المخطئون وكلنا من أولئك فمن ذا الذي ما ساء ومن له الحسنى فقط نعم الذنوب واقعة علينا لا محالة ومن ذلك العبد الذي يدعي العسمة إذا فالكل خطاء والكل مذنب ولكن ما المخرج وما الخلاص إنه الاعتراف بالذنب إنه الاستغفار إنها التوبة النصوح innamat-tawbatu 'ala-llahi lil-ladheen lil-ladheen ya'maloon يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما أخرج أحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغو عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم استغفروني فلا إله إلا الله ما أوسع رحمته وما أعظم كرمه ولا عجب فقد وعد الكافر وعد الكافر بالمغفرة إن اعترف بذنبه فقال تقدس قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم يغفر لهم ما قد سلف رحمة الله واسعة وتعالى بي أنقلك إلى هذا المشهد تلك المرأة في في السبي تبحث عن صبي لها رضيع وما ظنكم بقلب امرأة فقدت رضيعها بين تلك الأشلاء المقطعات والجماجم المتناثرة في أرض المعركة فأخذت تنظر يمنة ويسره تبحث عن هذا الرضيع يكاد قلبها يطير فلما وجدته ذهبت إليه مسرعة ضمته إلى صدرها ألقمته ثديها والحبيب صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا المشهد وأصحابه ينظرون فالتفت إليهم فقال أترون هذه ملقية بولدها في النار قالوا لا يا رسول الله كيف تلقي به في النار وهي تبحث عنه بحثا شديدا يكاد قلبها يطير قال والله رحمة الله بعباده أشد من هذه بولدها ولقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رجل أحرقته الذنوب والمعاصي فأراد أن يعترف في زمن المهنة والإمكان جاء إليه فسأله عن ذنبه ألي توبه فأعرض عنه عبد الله بن مسعود ثم التفت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدم، فقال له: للجنة ثمانية أبواب، كلها تفتح وتغلق، كلها تفتح وتغلق، إلا باب التوبة، فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق، فعمل ولا تئس، وها هو أبو موسى الأشعري. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها نعم أيها الإخوة لقد كتب الله الذنوب على عباده كتبها ليسمع اعترافاتهم كتبها ليرى ذلهم وانكسارهم كتبها ليظهر خشوعهم وبكاؤهم وحينها حينها يقبل الله اعترافاتهم ويقيل عثراتهم ويغفر زلاتهم وها هو طبيب القلوب العلامة ابن القيم يصور لكم هذه العبارات فيقول رحمه الله فإذا أراد الله بالعبد خيرا ألقاه في ذنب ألقاه في ذنب يكسره به ويعرفه قدره ويكفي به عباده شره وينكس به رأسه ويستخرج به داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده فيكون هذا الذنب أنفع لهذا العبد من طاعات كثيرة ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك فقد استخرج به من كداء لا يصلح أن تجاورنا به وألبست بها حلة العبودية يا آدم إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي وجودي وكرمي على من عصاني لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب فعلى من أجود بحلمي وعلى من أجود بعفوي وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي وأنا التلاب الرحيم يا آدم لا تجزع من قول اخرج منها فلك خلقتها ولكن اهبط إلى دار المجاهدة وابذر بذر التقوى وأمطر عليه سحائب الجفون فإذا اشتد الحب واستغلظ واستوى على سوقه فتعال فاحصده يا آدم ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلي في الصعود وما أخرجتك منها نفيا لك عنها ما أخرجتك منها إلا لتعود يا آدم ذنب تذل به لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا يا آدم أنيم المذنبين أحب إلينا من تسبيح المدلين يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقربها مغفرة يا ابن آدم إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئا أقمت حملة عرشي حولي يسبحون بحمدي ويستغفرون لك وَأَنْتَ عَلَى فَرَاشٍ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا جَمِيعًا جَمِيعًا إنه هو الغفور الرحيم يا عبدي لا تجزع فمنك الدعاء وعلي الإجابة ومنك الاستغفار وعلي المغفرة ومنك التوبة وعلي تبدين السيئات حسنات انتهى كلام ابن القيم رحمه الله نعم أيها الأخوة تلك هي ثمرات الاعتراف بالذنب قبل الفوات وتلك هي الجوائز والمكافآت إنها المغفرة إنها الجنة إنها رضا الكريم الرحمن ولا عجب فقد روى أبو ذر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه كان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا الله أكبر هل رأيتم عبدا يسأل عن ذنوبه يسأل عن الكبار أين ذنوب الأخرى ما أراها اتوني بها لما رأى تبديل السيئات حسنات وذاك بفضل توبته قال أبو ذر تخيل عبد الله إنسان يسأل عن الفواحش وين هالفواحش أين الفواحش أين المنكرات ايتوا بها لما رأى من مغفرة الله وتبديلها إلى حسنات قال أبو ذر فوالله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. ولا عجب ولا عجب فإن الرجل وتعلمون قصته خرج في فلاه أرض صحوى ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت من إنسان في مفازة في مكان خطير ليس معه دابة ولا ما ينقله إلا هذه الدابة فتهرب وعليها الطعام والشراب موت محقق وهلاك أكيد فيبحث ويبحث حتى يأس منها فجلس تحت ظل شجره ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذ بدابته وعليها طعامه وشرابه قد أقبلت فقام فأنسك بها فقال من شدة الفرح يريد أن يشكر الله ويثني عليه اللهم أنت عبدي وأنا ربك كلمة والله لو قالها وهو يعلم لكفر بإجماع الأمة قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح هل رأيتم هذا الفرح؟ فإن ربكم يفرح بتوبتك أيها المدند أشد من فرح هذا بدابته فالله أكبر وإليكم أيها الأخوة نماذج من أولئك المعترفون بالذنب أولئك الذين اعترفوا قبل فوات الأوان وماذا حصلوا من هدايا وجوائز جزاء اعترافهم بالذنب، فها هو آدم عليه السلام لما أذنب يروي مجاهد قصته فيقول إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تساقط عنه جميع زينة الجنة ولم يبق عليه من زينتها إلا التاج والإكليل وجعل لا يستتر من ورق الجنة بشيء إلا سقط عنه فالتفت إلى حواء باكيا وقال استعدي للخروج من جوار الله هذا أول شؤم المعصية قالت يا آدم ما ظننت أن أحدا يحلف بالله كاذبا وذلك لما أقسم لهم إبليس وحلف أنها شجرة الخلط وملك ما يبلى وآدم في الجنة هاربا استحياء من رب العالمين فتعلقت به شجرة ببعض أخصانها فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة فنكس رأسه يقول العفو، العفو، فقال الله عز وجل يا آدم أفرارا مني قال بل حياء منك يا سيدي فأوحى الله إلى الملكين أن أخرج آدم وحواء من جواري فإنهما قد عصياني فنزع جبريل التاج من رأسه وحل ميكا إلى الإكليل عن جبينه فلما هبط من ملكوت القدس إلى دار الجوع والمسغبة بكى على خطيئته مئة سنة وذكر رهب بن منبه أن آدم عليه السلام لبث في السخطة سبعة أيام ثم إن الله تعالى اطلع عليه في اليوم السابع وهو منكس محزون كظيم فأوحى الله إليه يا آدم ما هذا الجهد الذي أراك فيه اليوم وما هذه البلية التي أجحفت بك بلاؤها وشقاؤها قال آدم عظمت مصيبتي يا إلهي وأحاطت بي وخرجت من ملكوت ربي أصبحت في دار الهوى بعد الكرامة وفي دار الشقاوة بعد السعادة وفي دار العناء والنصب بعد الخفض والدعاه وفي دار البلاء بعد العافية وفي دار الضعم والزوال بعد القرار والطمأنينة. وفي دار الفناء بعد الخلد والبقاء وفي دار الغرور بعد الأمن إلهي فكيف لا أبكي على خطيئتي أم كيف لا تحزنني نفسي أم كيف لي أن أجتبر هذه البليئة والمصيبة يا إلهي؟ إنها اعترافات تائب وتوجعات عائد وعبارات نادم ودمعات منكسر وآهات مستغفر هذه هي اعترافات نبي نبي أيها الأخوة ما كان ذنبه إلا لقمة أكلها من شجرة. فبكى هذا البكاء واعترف هذا الاعتراف فأين أصحاب الذنوب والبلايا وأين أصحاب الخطايا أين من اعتراف نبي من الأنبياء خلقه الله بيده وأكرمه وأسجد له ملائكته فلما سمع الله تلك النداءات والآهات ورأى تلك الدموع والعبرات ناداه فقال له ألم أصطفك لنفسي وأحللتك داري واصفيتك على خلقي ألم تك جاري في بحبوحة جنتي تتبوأ حيث تشاء من كرامتي فعصيت أمري ونسيت عهدي وضيعت وصيتي فكيف تستنكر نقمتي فوعزتي وجلالي لو ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين وإني قد رحمت ضعفك وأقلتك عثرتك وقبلت توبتك وسمعت تضرعك وغفرت ذنبك فتلقى آداء من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وإليكم يا عباد الله اعتراف آخر في زمن المهلة والإمكان عبد يتبجح على الله أربعين سنة فتجدب الأرض وتجف السماء من المطر غضبا من الجبار بسبب هذا العاصي الذي لم يبالي بنظر الله إليه إنه في زمن موسى عليه السلام ويأتي قوم موسى إلى موسى يا نبي الله ألا تران ما نحن فيه لقد أجدبت الأرض وقحطت السماء وهلكت الأموال فاستسكي لنا واستغث لنا سبعون ألف كلهم موحدون كلهم قانتون فيخرج موسى بهم إلى الصحراء ويستغيث وينادي إلهي إله اسقنا غيتك وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع والشيوخ الركع فلا تزيد الشمس إلا حراره ولا يزيد السحاب إلا تقشعا وبعدا فيتعجب الناس الله الرحمن لا يستجيب لموسى وسبعون ألف كلهم وحدون فيوحي الله لموسى يا موسى إن بينكم عبد يبارزني بالذنب أربعين سنة بسببه منعتكم الغيث فإن يخرج من بينكم أسقيكم الغيث فنادي فيه فليخرج قال يا رب وما يبلغ صوتي في سبعين ألف قال يا موسى نادي منك النداء وعلينا البلاغ ويصعد موسى مرتفعا وينادي بأعلى صوته يا أيها الرجل المبارز لله بالذنب أربعين سنة اخرج من بيننا فقد منعنا القطر بسببك أخرج من بيننا فإننا نهلك بذنوبك فيلتفت الرجل المذنب يمنة ويسره ولا يرى أحدا قد خرط فيعلم نفسه وأنه هو المقصود وكلكم يعلم ما بينه وبين الله كلنا يعلم ما بينه وبين الله من خلوات ومن ذنوب وخطايا فعلم أنه هو المقصود هو الذي تبجح على الله وهو الذي عصاه وهو الذي أذنب وقسر في حق خالقه ومولاه فما كان منه إلا أن تحير ما يصنع لئن لم أخرج يهلك موسى وسبعين ألف ما ذنبهم ولئن خرجت فضحت بين موسى وقومه وعلموا أنني أنا العاصي فما كان منه في هذه اللحظة إلا أن اعترف بالذنب نعم إنه الاعتراف في زمن المهله، إنه الندم قبل فوات الأوان قبل أن يقال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير اعترف قبل هذه الآية غطى وجهه بثوبه وقال إلهي تبت إليك وعدت إليك توبة نصوحا فما استتم كلامه إلا وقد سقطت الأمطار أودية وأنهار وتعجب موسى والناس كيف نزلت الأمطار ولم يخرج العاصي فقال موسى يا إلهي سقيتنا الغيث ولم يخرج عبدك المبارز لك بالذنب أربعين سنة فقال الكريم سقيتكم يا موسى بتوبة العبد العاصي إنه الاعتراف الحقيقي قال موسى يا رب فأخبرني من هذا العبد العاصي حتى أهنئه بتوبته وأبشره بمغفرتك له فقال الكريم الرحمن الرحيم يا موسى يا موسى ما فضحته وهو يبارزني بالذنب أربعين سنة أفضحه بعد أن تاب يا موسى إني لا أحب النمامي أثأكون نماما نعم اعترف بالذنب قبل فوات الأوام وها هو ماعز وما أدراكم ما ماعز يأتي إلى النبي لقد حرقت المعصية قلبه إننا بحاجة إلى قلوب تحترق إذا عصت الجبار وتقدر عظمته ونظره إليه لقد احترف فأتى إلى النبي بعد أن زنا مع أنه تاب وندم واستغفر إلا أنه أراد أن يعترف بحضرة النبي أراد أن يطهر هنا في الدنيا فقال يا رسول الله أصبت ذنبا فطهرني ويعرض عنه النبي يريد أن يجعلها توبة بينه وبين ربه لا يريد أن يفضح فيأتي مقابل النبي يا رسول الله أصبت حدّا فطهرني فيقول له النبي أبك جنون أبك جنون يريد أن يستر عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول لا ليس في جنون إنها حرارة الذم إنه حب الاعتراف إن بحاجة إلى أن نعترف من ذنوبنا وخطايانا ويرسل النبي ليتأكد من أهو عاقل أو مجنون وليستنكه فمه أهو سكران أم في وعيه أي رجل هذا الذي يأتي يريد أن نرجم رجما حتى يموت أي قلب أي اعتراف ولكن نعم كان في عقله لم يكن سكرانا ولم يكن مجلونا فيأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيرجم بالحجارة حتى لسعت الحجارة جسده ففر هاربا فلحقه الصحابة بالحجارة حتى مات وفاضت روحه إلى بارئها فكانت الثمرة انظر إلى حدية الاعتراف وإلى مكافأة تلك الحقيقة التي صرح بها يقولها الحبيب من هو أصدق منه صلى الله عليه وسلم في دنيانا والذي نفسي بيده لقد رأيت ما عز ينغمس في أنهار الجنة ينغمس في أنهار الجنة نعم تألم وفضح في الدنيا ولكن كانت المكافأة في الرذوس الأعلى وأنهار وحواء وقصور فمن منا لا يريد هذا النعيم أين الذين يحترفون بذنوبهم اليوم قبل أن يقال فسحقا لأصحاب السعير وتلك المرأة. سأتي النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يطهرها أصبت حدا فطهرني يا رسول الله وتخشى أن يردها كما رد ماعزا لعلك يا رسول الله تردني كما ردت ماعزا كانت تخشى أن يقول استري على نفسك تريد الاعتراف هنا في هذه البسيطة قبل أن يقال فسحقا لأصحاب السعي فكان النبي يؤجل ويؤجل علها أن تتراجع فيقول اذهبي حتى تضعي ما في بطنه ثم أتني فتذهب تسعة أشهر وهي والله لم تنس الذن ولم تنس الاعتراف كانت المعصية تحرق جوفها كانت المعصية لا تجعلها تلام، فأتت بالطفل وقد لفته بخرقه يا رسول الله وضعته فطهرني فيردها أخرى اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ثم أتي فتذهب عامين كاملين ترضعه والله ما نسيت المعصية وما نسيت الاعتراف بالذنب وجاءت به وفي يده كسرة خبز كسرة خبز ليتأكد رسول الله أنه قد فطم وأنه يأكل الأول فلما جاءت حمله النبي وجعله عند أحد المسلمين ثم أمر بها فسدت ثيابها ثم رجمت فرجمها خالد بن الوليد بحجرة أصابت رأسها فنضخ الدم في وجهه فسبها خالد فقال صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد مهلا يا خالد لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له صاحب مكس من يأكل أموال الناس ظلما لقد تاب التوبة هذا الظالم الذي لو تاب لغفر له ثم أمر صلى الله عليه وسلم فصلي عليها وصل عليها ولا عجب لا عجب أن تكون المكافأة مغفرة عظيمة كما في المرأة الأخرى التي رجمت ثم أمر النبي أن يصلي عليها فقال عمر أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر والذي نفسي بيده لقد تاب التوبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لكفتهم سبعين مذنبين خاطئين لو قسمت توبتها بينهم والله لوسعتهم وغفر الله لهم كلهم ولا عجب لا عجب أن تكون هذه الهدايا فإن من صفات بعض المتقين الأبرار فعل الفواحش بل من صفات أهل الجنة فعل الفواحش سبحان الله ما تقول يا شيخ أتقول أن من صفات أهل الجنة الفواحش نعم والله فعل الفواحش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 ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون نعم ذكر الله اعترفوا بالذنب لما فعلوا الفاحشة فما كان جزاؤهم يا ربنا لما اعترفوا بالذنب في زمن المهلة ما كان جزاؤهم أتى الجزاء من الكريم الرحمن الرحيم اولائك جزاؤهم جزاؤهم مغفرة من ربهم ليس هذا فحسب مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فهل علمت أن من صفات أهل الجنة بعضهم فعلا فواحش ثم الاعتراف بهذه الفاحشة جزاؤهم مغفرة وجنات خالدين فيها فلله ذر من اعترف بالذنب قبل فوات الأوان وكم هم أيها الأخوة كم هم الذين اعترفوا بذنوبهم قبل فوات الأوان فوجدوا الله اللذة والسرور والسعادة والحبور وجدوا مكافآت وجدوا هدايا وجوائز ذلك الاعتراف في الدنيا قبل الآخرة فها هو الأخ فهد ابن سعيد عليه رحمة الله ماذا كان عشرين عاما في ضياع في غناء في لهو في فجور ولما سجن اعترف بذنبه قبل فوات الأوام أخذ يقسم أيمان مغلظة والله إن كنس الشوارع أفضل من الغناء وأفضل من الضياع بدأ يقسم أيمانا مغلظة يقول والله العظيم أن مزامير الشيطان نسيناها ولله الحم وأنا الآن أرى العود والغناء ضياع ضياع ماذا استفدنا من الصياح لم نستفد شيئا لقد اعترف بذنبه قبل فوات الأوان فأين المغنون وأين المطربون وأين من يحبون الأغاني أهل الأغاني يعترفون كما بال بقية المغنين لا يعترفون نعم اعترف بذنبه وقال إني متفائل والله لا خرجت من السجن لا أكون داعية وأذهب إلى الناس وألاحق الشباب وأطاردهم وأقول لهم فهد بن سعيد الفنان المطرب أصبح فهد بن سعيد الداعية إلى الله عز وجل فكان جزاء الاعتراف أن يموت وهو يتوضأ للصلاة هذا في الدنيا قبل الآخرة أي خاتمة الحسنة نعم اعترف بالذنب فكانت الهديه من رب الأرباب اليموت يموت وهو يتوضأ للصلاة ومن مات على شيء بعث عليه هنيئا لك يا ابن سعيد هنيئا لك يا ابن سعيد ولله دركت تلك الصالحة ليت مغنينا وليس مضربين يموتون على ما ميت عليه ليس من يحب الأغاني يموتون على ما ميت عليه إنه الاعتراف بالذنب وأنتم يا من أذنبتم ويا من تلطختم بالذنوب والمعاصي متى تعترفون متى تتوبون متى ترجعون الوقفة الثانية أذنبوا واعترفوا ولكن بعد فوات الأوان نعم هم أولئك الذين قصهم الله في قوله فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير كانوا يفرطون كانوا يلعبون غرتهم الأماني غرتهم الحياة الدنيا وعلى حين غره وفجأة هجم عليهم هادم اللذات وانتقلوا إلى الدار الآخرة فلما عاينوا تلك الأهوال اعترفوا ولكن بعد فوات الأوامل وإلا فأين هي تلك الفتاة السافرة الفتاة الفاجرة كانت تلبس العباء المخصرة كانت سافرة فاجرة تتبجح بمنكرها فيأتي ذلك الداعية يا أمت الله اتق الله كيف بك لو نزل ملك الموت فأخذ روحك ماذا تقولين لله قالت قالت متبجحا كلمة كلمة تحز الجبال لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطر من قالت اتصل على ربك بجوالي واجعله يرسل ملك الموت فالله ما استتم كلامها حتى أتت الأوامر من جبار السماوات والأرض أن يا ملك الموت الساعة أين هي لقد ذهبت والله والله سوف تعترف بذنبها والله سوف تعترف إذا رأت النار والأهوال ورأت الغضب سوف تعترف ولكن سيقال لها فسحقا لأصحاب السعير أين أولئك الفتيات المتبرجات أين من يلبسون العباءة المخصرة أين من يعاكسون أين من يفعلون الأفعيل لماذا لا يتبون الساعة والله سوف يندمون ويحترفون ولكن بعد فوات الأوان وأين ذلك المعاكس الذي غفل عن نظر الله نعم كان يذهب مع تلك الفتات ويأتي فاسمعها يا من يعاكس الفتيات ويا من امتلأ جواله بأرقامهن اسمعها لم يكن يبالي لقد كان الله يمهله تركه الله فترة يريده أن يرجع يريده أن يتوب يريده أن يعترف بالذنب، ولكنه لم يبالي بنظر الله ذهب معها في تلك الاستراحة أغلقوا على أنفسهم الأعين لا تراهم ولكن من لا تأخذه سنة ولا نوم يراهم خلع الملابس نزل إلى البركة عاريين أشغل صوت الموسيقى وقد رفع الصوت وهنا غار الجبار في سمائه وغضب غضبة لا يقف أمامها شيء وأهت الانتقام الرباني نعم خرجت تلك الفتاة من البركة لتزيد في الصوت على ذلك المسجل فانتقلت شحنات الكهرباء إلى تلك الفتاة حتى ألقت بها في البركة وقد أخذ جسدها تلك الشحنات الكهربائية فانتقل إلى الماء كله وانتقل إلى ذلك الشاب فتفحما في بركتهما ومات على هذه الميتة والله سوف يقابلون الله على هذه الميتة ومن مات على شيء بعث عليه والله سوف يندمون والله سوف يعترفون اعترف يا صاحب المعاكتات وأنت يا من تخرجين مع الشباب والرجال الآن الآن اعترفوا قبل أن تعترفوا فيقال فسحقا لأصحاب السعير وأين ذلك أين ذلك الذي قال كلمة الشنيعة لما كان ينظر إلى المباراة وفجأة وكان ينظر بدهشة هدعت المباراة لنقل الآذان من بيت الله الحرام أتدرون ماذا قال والله لقد قال كلمة ما قالها أبو جهل ولا أبو لهم قال لعبة الله على الآذان وعلى الكعبة ماذا سيقال بأي قدم سوف يقف أمام الجبار بأي عين سوف ينظر إليه بأي لسان سوف يجيبه إذا ساله عبدي قلت كذا في يوم كذا وكذا سيعترف بذنبه فيقول نعم قلتها يا رب ولكن سيقال فسحقا لاصحاب السعير وأين ذاك أين ذاك الفاجر الذي ذهب إلى فاجرته فلما تأخرت عليه ووصلت متأخرة ما كان منه إلا أن قام فخر ساجدا لها ومات في سجدته والله سيبعث والله سيبعث وهو ساجد لفاجرة سفرة ما سجد لله رب الأرض والسماء ماذا سيقول وقد ماتت تلك الميتة الشيطانية تلك الميتة القمرة تلك الميتة النتلة ماذا سيقول والله سيعترف ولكن بعد ماذا وأين ذاك الذي ذاك زنى بأمة وذاك الذي أصابه حادث مروع وكان لا يصلي فبدأ شرطي المرور يقول له كل لا إله إلا الله فيقول هو في سقر هو في سقر هو في سقر ما هي سقر ما سقر لوحة من البشر عليها تسعة عشر نار تنظى لقد اعترف بأنه من أهل النار في الدنيا في السكرات فكيف هناك إذا رأى تلك الأهوال فمتى متى سوف نندم متى نتوب والله أيها المخطون، والله أيها العصاه الذين يناظرون إلى ذلك الفيلم الخالع سارا كاديمي وغيره من الخلاعات والله سوف يتندمون ويعترفون فلماذا لماذا لا يكون الاعتراف الآن والساعة حتى يقال لهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون قال ربي ارجعون ارجعون إلى الدنيا ماذا يريد؟ يريد أن يكمل مسلسل يريد أمواله يريد عقاراته والله ما يريد إلا شيء واحد أن يعترف بذنبه وأن يعمل صالحا ويستقيم رب رجعون بقلب متكسر بقلب حزين رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك ينادي رب رجعون ارجعوني والله لن أنظر يا مسلسلات ارجعوني والله لن أترك الصلوات ارجعوني والله لن أدخل، ارجعوني والله لن أشرب الخمور، ارجعوني والله لن أعاكس وتلاذي الفتاة، ارجعوني والله لن ألبس عباءات مخصرة والله لن ألبس عباءات على الكتف، والله لن أناظر، والله لن أعاكس، سوف أحطّم الأطباق الفضائية، سوف أحطّم المعاصي، ارجعوني. فهل يعطى الرجعة كلا إنها كلمة كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخا إلى يوم يبعثون هذا في أثناء السكرات ولما مات وذهبت روحه وعاين الأهوال بدأ يعترف لما رأى النار تتغيض وتزفر إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيب تكاد تميز من الغيب كلما ألقوا فيها فوج سالهم سالهم خزلتها الم ياتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وكل ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل سبحان الله أما كانوا يسمعون والله كانوا يسمعون لكنهم لا يسمعون سماعا هدايا يسمعون من أذن ويخرج من الأخرى لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم اعترفوا بالذنوب أين هذا الاعتراف وهم يبكون ويصيحون أين هذا الندم أين تلك الآهات في الدنيا أين اعترافهم لما قيل لهم اتقوا الله انتهوا قالوا أنتم معقدين لم يتعظوا في الدنيا لم تؤثر فيهم المواعظ يقولون لو كنا نسمع ونعقل سبحان الله كم من خطبة سمعوها كم من شريط كم من موعظة كم من موقف حصل أمام عينهم فأبوا فأبوا إلا الشهوات وإلا الذروب والعصيان والآن بدأوا يعترفون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين يقولون نحن قوم ضالين في الدنيا لو تقول لها انظال لا رفع الدنيا واقعدها يقول انا ظال اتق الله انطوع والآن يقول بمل في وكنا قوما ضالين نحن هالظاله أهل الخطايا ماذا تريدون الآن أخرجنا منها وهم يبكون يريدون الخروج من النار ولكن هيات هيات ينادون مالك يصيحون في النار حتى تنقطع دموعهم ثم يبكون الدم لو سيرت فيه السفن لسرت محيطات من الدماء أسائلكم بربكم أين تلك الدميعات في الدنيا أين تلك الدماء التي نزفت في النار لم تنزف إلا بعد فوات الأواء فينادون بعد أن أعرض الجبار عنهم ينادون مالك يا مالك يا مالك قد أثقلنا الحديد يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد نضجت منا الجنود يا مالك قد تفتتت منا الكبود يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود يا مالك العدم خير من هذا الوجود أعدمنا يا مالك لا نريد النجاح من النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب أميتون أميتون يقضوا علينا ما نريد الخرج بالنار فيجيبهم قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون سمعتم الحق وكرهتموه فلا تندمون ولا تبكون الساعة فقد انتهى زمن البكاء والآن والآن اختر لنفسك أيها المند وانت يا أمة الله متى تريدين التوبة هل تريدون التوبة الآن فيقال فولئك يبدل الله سيات حسنات أم تريدون التوبة هناك فيقال فسحقا لأصحاب السعيد لا يقبل الاعتراف إذا غرغرت الروح وطلعت الشمس من مغربها ولا يقبل الاعتراف يوم القيامة فقد انتهى زمن المهلة بعد كل هذا يجب علينا أن نتوم ونرجع إلى الله يا صاحب الأطباق القضائية ويا صاحب الدخان ويا تارك الصلاة يا صاحب الأغاني وأنت يا أمة الله يا صاحبة العباءة المخصرة وعباءة الكتف ألم يأني لنا بعد هذا أن نتوب ألم يأني لنا أن نرجع ونأوب أعلنوها صرخة مدوية آن لنا أن نتوب بلا يا رب إنا عائدون إنا تائبون إليك توبة النصوح قبل أن نتوب فيقال فسح قل أصحاب السعير أيها المذنب ويايتها المذنبة وكلنا من أولئك ليكن لسان حالنا الساعة ونحن راجعون إلى الله أنا العبد الذي كسب وصدته الأمان أن يتوب أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشيبة والمشيبة أنا العبد السقيم من الخطايا وقد قبلت التمس الطبيبا انا المضطر ارجو منك عفوا ومن يرجو في على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب وأحذر أن يعاجلني مماتٌ. يحيّر هول النبيبا ويا من حشر ونشر بيوم يجعل الولدان خجله ويا ويا خجلاه من قبح اكتساب إذا ما أبدت الصحائف العيوب ويا حذراه منا إذا زفرت وأقلقت القلوب فيا من مد في كسب الخطايا فيا يا يا من مد في كسب الخطايا خطاه أمان لك أن تتوب ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق بلا بلا يا رب بلا لك أن نتوء آن لك أن نأوب ونرجع اللهم انظر إلينا بعين لطفك ورحمتك اللهم اعترقابنا ورقاب أحبابنا وأهلنا ومن له حق علينا جميعا